م ن ا ل ق و ل و و ر ا و إ ن ا ل ل ه لعفو س ي ل ل ه ر و ن م ن ا ل ا س ل ا ف ت ح ر ي ر رقبة فتحرير رقبة من قبل أ ن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصياه شهرين متتارعين من قبل أ ن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب اليم ان الذين يحاربون ان الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آ ي ا ت بينا وللكافرين عذاب م ه ي يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ف ل موسوعه تر النابلسي ع و و د ن ل م ا نهوا ع ن ه ل و م الاسلاميه و ع ص ة ا ل ر و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 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آ م ن و ا وليس بضارهم شيئا الا ب إ ذ ن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين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 فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الم تر إ ل ى الذين تولوا قوما رضي الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أ ي م ا ن ه م جنه ف ص د ا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ى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 إ <يصفح> ن الذين يحزون الله ورسوله أ و ل ئ ك في ا ل أ ذ ل ي ن كتب الله لاغلبن أ ن ا ورسلي إ ن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا اباءهم او أ ب ن ا ء